يسألوني كم تكلف بسمة كي تتبسم قبل أن تسألني سائل المأسا سائل المأسا يسألوني كم تكلف بسمة كي تتبسم قبل أن تسألني سائل المأساة سائل المأساة كم مسلما, مسلما أبقت بأرضي يتنسم